بالصلاه انتم قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا مو صفوفكم واعتدلو سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 Surat al-Nabinah An-Amtah alayhim O'ayri Al-Maghbubi alayhim O'la al-Dha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 وسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعن الله عليه ان كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم الله اكبر الله Sami Allahu liman hamida wa fana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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من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 سَيُحِمُّ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُنَّبِي لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ان تلقونه بالسنهكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا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 تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّ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 الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله